بوك تو <تصفيق> <تصفيق> ثلاثة وثلاثون ثلاثة وثلاثون أ باشوت آلماشون في محطة القطار في محطة القطار ميكور اندول؟ a következő vonat Berlinbe? Meteiusefirul Kitaru Teli, Ile Berlin. Meteiusefirul Kitaru Teli, Ile Berlin. Mikor indul a következő vonat Párizsba? Meteiusefirul Kitaru Teli, Ile Beriz. Meteiusefirul Kitaru Teli, Ile Beriz. Mikor indul a következő vonat Londonba? Mete Juszefirul Kitaru Teli illa London. Mete Juszefir El Kitariteli ila London? Hány órakor indul a vonat varsóba? Fiejisátin Yuszefirul Kitar illa varszóli في أي ساعة يسافر القطار إلى وارسو؟ هان أوراكور إن دول آفونات. ستوكهولم با. في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى ستوكهولم؟ هان أوراكور إن دول آفونات. بودابست را. في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ في أي ساعة يسافر القطار إلى بودابست؟ سرتنيك أجداجات مدريد با. من فضلك تذكرت سفر إلى مدريد. من فضلك تذكرت سفر إلى مدريد. سرتنيك أجداجات براغا. من فضلك تذكرت سفر إلى براغ. من فضلك تذكرت سفر إلى براغ. من فضلك تذكرت سفر إلى برن. من فضلك تذكرت سفر إلى برن. Mikor érkezik meg a vonat Bécsbe? Meta Jasil-Kitar, Ile Vienna. Meta juszal Elkitar Ile Vienna. Mikor érkezik meg a vonat Moszkvába? Meta Jasil-Kitar, Ile Moszkó. Meta jasil Elkitar Ile Moszkó. Mikor érkezik meg, أفونت أمستردام با؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ متى يصل القطار إلى أمستردام؟ أتكال سالنوم هل ينبغي علي أن أبدل القطار في السفر؟ هل يجب علي أن أبدل القطار في السفر؟ مايك بعج من أي رصيف يغادر القطار؟ من أي رصيف يغادر القطار؟ فان هل توجد عربات نوم بالقطار؟ هل توجد عربات بالقطار؟ egy odautat szeretnék Brüsszelbe. Mindfadlik, tevkérad the fakat fakad, ile Bruxelles. Mindfadlika, tevkérad the fakat fakad, ile Bruxelles. Egy retúri jegyet kérek Kopenhágába. Mindfadlik, tevkérad the hub, wauda, ile Kopenhagen. Mindfadlika. تذكرت ذهاب وعودة إلى كوبنهاجن. من يبكرل أي شيء أو بكم السرير في عربة النوم؟ بكم السرير في عربة النوم؟